الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات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 وَم روَبِّكَ لاَا يقولَُّ إِ كُمكُم أَلَسَ اللهَّ بِأَلَمَ بِمَا فيِي صُدُود العالممين وَلا يعلمَ الله الذيينَ آمَن وَ يَعلممًامُنافقين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِه أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّه وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوْ حَرِّقُوا فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَالِدَاتَ بَيْنكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَمَّا لَهُو طَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وََابِننا لَ إِحاقَ وَيعقوبَ وَجَعلنا فيِي ذُِّييةَة نُبُوَتَ وَكِتابَ وَآتَنهُ أَجرَهُ فيِي الُّنْييا وَآتَنَاهُ أأَجرَهُ فيِي الُّنْييا وَإِهُ في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 قالوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي آلِهَتِنَا نَجِيٌّ نُحِيهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُ لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَبَاقِي بِهِمْ زَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا الْمَرْأَةَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 تكذبو فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزيل لهم الشيطان اعمالهم فصددهم فصدوهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 ومنهم مَنْ خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون مثل الذين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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَٰؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِن يَأْتِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 دَّت لا تَحنِل رِزْقهَ اللهَّ يَررزُكُهَا وَإهكُمْ وَهُوَ السَّمعُ العليم وَل إِن سَألتَهُم منْ خَلَقَ السمواتِ وَالأَْضَ وَسَخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ ل يَقولُولَّ اللهَّ فَأََّ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 قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم